احب لي واحد مسافر رسمت عيونه على الحيطه تع عبد اقول يرد باكر ولا ناوي لحد الان لحاس الان احب لي واحد مسافر رسمت عيونه على الحيطه O humubi a wali Dara baudi Cihit hali O bint buoji Ana ghargahan L'had dillan Dara lujubi in yeah. aade an ana ta'ban ayya bi